وَانِفُولِ دَرَجًا مِّمَّا يَأْمُرُ وَمَا مَن بُكَا بِي وَافِلٌ عَمَّا لَرَبُّكَ الْغَنِيُّ حَمِيدٌ إِنَّهُ يَسْعَى إِلَيْكُمْ وَيَ قوم آخرين إنما كنت وما أنتم بمجزين قل يا قوم تَتَنَّفَطَ اللَّمُونَ نَمَا